أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يغتصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين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 114. تكبرت أم كنت من العالين 115. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طيب 116. قال فاخرج منها فإنك رجيب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 قال ففي عزتك لا أقول أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.